يا طري لي على ارض الفتايه على وين يا غير لي على وين النوفلي يا وسر تهدي سلامي ملايين حياهلكم يا ميامين من حكم الشارع والقران يبشر بتمكين حياهلكم يا ميامين بعد أمرها هل الفزعات في نصرة الدين حيا بكم يا ميمين انا اشهد انكم بدل هجمه صدر وشواهين حيا بكم يا ميمين جند الخلافات واد صاروا سلاطين حيا بكم يا ميامين جيين رسالة نفمر صلب رقاه جايين حيا بكم يا ميامين معاد بفاجر وانذل الكرم الملعين حيا بكم يا ميامين جران جهل فنابروا شناوين حيا بكم يا ميامين يهد المجالس كفى يكفي تقلب وتلوين يكفي تقلب وتلوين إلى متى نهجكم ملوي وغامض بوجهين نهج غامض بوجهين من يرضي الله ما يخزى على الرأس والعين حيا بكم يا ميامين حضنا يمسي بحضنا الشياطين يمسي بحضنا الشياطين, الشياطين لابد ما يظهر ما على الناس ويبي يظهر على الناس ويبي والختم يا الله ثبتنا على الشاغ امين يا الله امين, آمين